يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْدَّانُمُ مُخَلَّدُونَ فِي أَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ نَعِيمٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ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 لُوبًا أَثْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ هُمْ مِّنْ حَدِيدٍ وظل من يحبون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوتون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميطات يوم معلوم